وحجة القائلين بذلك وبينا أن حجة أهل القول الآخر وهو أن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور هي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله وبذلك تعلم أن هذا القول يعني الأخير هو الصواب كما لا يخفى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 فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا فقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارا وما هم بسكارا قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وقال ابن جرير وعيسى بن يونس وابو معاوية سكرى وما هم بسكرى انتهى من صحيح البخاري وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس وماهم وما هم هو يوم القيامة لا آخر الدنيا وقال البخاري في صحيحه أيضا في كتاب الرقاق في باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد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 فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال ابشروا فإن مي أجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار انتهى منه ودلالته على المقصود ظاهرة وقال البخاري أيضا في صحيحه في كتاب بدء الخلق في أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين إلى قوله سببا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 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إلى آخر الحديث نحو ما تقدم وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه في آخر كتاب الإيمان بكسر الهمزة في باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة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 قال فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إلى آخر الحديث نحو ما تقدم فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة بعد القيام من القبور كما ترى وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع فإن قيل هذا النص فيه إشكال لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت فالجواب عن ذلك من وجهين الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك ولكن هذا يحتاج إلى دليل الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا وذلك أسلوب من أساليب اللغة العربية المعروفة قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال وهو ان يقال إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها والجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع لأن ذلك يسمى زلزالا بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مرارا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإماء والتنبيه ومسلك النص الظاهر أيتق الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته